وَتَذْكُرُونَ عَلَى الْأَرْضِ سَلَمًا وَعَدِيًا وَوَضَاعُوا أَخْرَفٍ فِي الْأَرْضِ تَفْعِيلَ مِنْ سُعُولِهَا مُصْوَرًا وَتَنْهَتُ الْجِبَالَ بُرُوَاتٍ فَتَذْكُرُونَ لَا أَوْلَى وَلَا تَعْثَمُ فِي الْأَرْضِ مُشْتَهِيٌّ الملء الذين ستكبروا من قومه للذين سنضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن نصالحا نوسى لمر ربه قالوا لنا بما رسل به منهم قال الذين ستكبروا لنا بالذي آمنتم به كافرون فعقرنا وتوعدوا عن أبد عبدهم وقالوا يا صالح الزناد لا تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذته وردفت فأصبحوا في دارهم لكم لا تولي لهم ولاة الا تحبونها اراصخ في الارض يعتنقون دينبا ان لقنته ادسون الفاحشة وملا من, من العالم بكم لا تهتدون رجالا شهوة من التونين. I'm falling in love with